إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ, وما جعلنا عدتهم إِلَّا فِتْنَةً للذين كفروا لِيَسْتَيْقِنَ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 وليَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْنَ وَالكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا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 لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين, إلا أصحاب اليمين في جن يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فرت من قسورة بل يريد كل أمر إن منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة